واديقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الاصحاح شهد الله انه لا ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qaa'imoon bil qis- To ع دَ اللهَّ إسلام وَمَختَلَ فذينَ أُوتُكِتَبَ إَِِّ بَعدِم ج أَهُمعمُ بَوم قر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمِنُوا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ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 ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس ويقتلون الذين فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم